الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى في متن قطر الندى وبل الصدى كنا قد توقفنا عند باب التوابع يقول المصنف رحمه الله باب التوابع يتبع ما قبله في إعرابه خمسة النعت وهو التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ متبوعه وفائدته تخصيص أو توضيح أو مدح أو ذم أو ترحم أو توكيد ويتبع من في واحد من أوجه الإعراب ومن التعريف والتنكير ثم إن رفع ضميرا مستترا تبع في واحد من التذكير والتأنيث وواحد من الإفراد وفرعيه وإلا فهو كالفعلي والأحسن جاءني رجل قعود غلمانه ثم قاعد قاعدون ويجوز قطع الصفة المعلوم موصوفها حقيقة أو ادعاء رفعا بتقدير هو ونصبا بتقدير أعني أو أمدح أو أذم أو أرحم إلى هنا انتهى كلامه فيما يتعلق بالتابع الأول وهو النعت قال رحمه الله باب التوابع هذا باب من أبواب النحو يذكره النحاة رحمه الله لبيان ما يتعلق بها وهي خمسة كما قال المصنف رحمه الله النعت والتوكيد وعطف البيان والبدل وعطف النسقي لأن هذه خمسة النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل خمسة توابع قال وطبعا سمي التوابع لأنها تتبع فالتابع اسم فاعل من تبع تبع إذا جاء بعد بعد متبوع فالتابع يأتي بعد بعد المتبوع فهو يتبعه هذه التوابع استقراء كلام العرب خمسه النعت او الصفه كما يسميها بعض النحات والتوكيد وعطف البيان والبدل وعطف النسقي وكلها سياتي شرحها باذنه سبحانه وتعالى وبدا المصنف رحمه الله بعطفي أو بالنعت بدأ بالنعت لعل ذلك لأن النعت يشترط فيه أن يكون مستقا أو مؤولا أو أن يكون مؤولا بالمستق وهو الذي يعمل عمل الفعل وقد كان الكلام قبل باب التوابع عن الأسماء التي تعمل عمل عمل الأفعال فكان من المناسب بأن يردف ذلك فيما يتعلق بالتوابع أن يرضف ذلك بما يكون أقرب فالنعت أقرب لتلك الأسماء فكما سيأتي فإنه س يرفع ضميرا أو يرفع اسما ظاهرا إذا رفع ضميرا فهو نعت حقيقي وإذا رفع اسما ظاهرا فهو نعت سببي قال رحمه الله يتبع ما قبله في إعرابه خمسة يتبع ما قبله في إعرابه خمسة خمسة هو الفاعل يتبع فمعنى قولي ذلك أو توضيح ذلك يتبع خمسه ما قبله في اعرابه خمسه امور تتبع ما قبلها في الاعراب خاصة الاعراب من مسائل الامور لانه متفق عليه بين النعت الحقيقي والنعت السبيل مهما كان فانه او حتى البدل وكلها تشترك في الاعراب هذه التوابع كلها تشترك في امر وهو انها تتبع ما قبلها في الإعراب وهناك زيادات في بعضها زيادات في بعضها كما هنا فإن النعت يتبع ما قبله في أقل أحواله في أمرين وفي أقصى أحواله في أربعة أمور إذن فهي تشترك هذه التوابع كلها عن نعت وعطف البيان وعطف النسق والبدل والتوكيد كلها تتبع ما قبلها في الاعراب فإن كان ما قبلها مرفوعا فهي مرفوعه وإن كان منصوبا فهي منصوبه وإن كان مجرورا فهي مجرورة هذه تشترك فيها جميعا وتبقى بعض الأمور وبعض الأوصاف التي تتعلق بالمتبوع وتكون في التابع فهي تختلف من النعت إلى التوكيد إلى البدل إلى عطف النسق إلى عطف البيان قال أن نعتو إذن عرفنا قلنا خص الاعراب لأنه متفق مشت... متفق بين الجميع أو مشترك بين الجميع اولا أن نعتو وبعض النحات يقول الصفاء بعض النحات يقول الصفاء أحدهما مصطلح الكوفيين والآخر مصطلح البصريين طيب أيهما مصطلح الكوفيين ها؟ طيب قال وهو التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ متبوعه هذا تعريفه هذا تعريف ماذا تعريف النعت وليس من النحو ذكر الحدود ليس من النحو أو من صاميم النحو ذكر التعريفات كما مضى تقريره كثيرا إنما هذا من تأثير علم الكلام في النحو وإلا فكتب المتقدمين وعنى رأسها كتاب سبويه ليس فيه مثل هذه الحدود ولكن للتقريب لا بأس ان نعرج على ما ذكر المصنف رحمه الله فقال هو التابع إذن النعت تابع دائما في التعريفات بد أن يذكر الحد العام الذي يشترك فيه مع غيره ثم بعد ذلك نبدأ في ماذا؟ في تقليص المشتركات لاحظ أن كلمة تنقسم إلى ثلاث اقسام اسم وفعل وحرف معنى فإذا جئنا إلى تعريف الاسم ماذا نقول هو كلمة وإذا جئنا إلى تعريف الحرف نقول هو كلمة وإذا جئنا إلى تعريف الفعل فنقول هو هو كلمة فكلمة في هو ذكر الحد العام الذي تشترك فيه عدة أمور ثم نبدأ نقلص كلمة في الاسم دلت على معنى في نفسها فخرج الحرف يبقى الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها ثم أن نقلص فنقول ولم تقترن بزمن فخرج الفعل وبقي الاسم وحيد واضح وهكذا إذن قوله هو تابع, هو تابع إذن أنعت تابع من التوابع الخمسة فقوله هو التابع دخل فيه جميع التوابع فالتوكيد نقول فيه هو التابع وعطف النسق نقول فيه هو التابع وعطف البيان نقول فيه هو التابع والتوكيد أو البدل نقول فيه هو التابع وهكذا كلها نقول فيها هو التابع الان نبدأ في ماذا في تقليص الاشتراك في تقليص الاشتراك سأكتب التعريف قال النعت هو التابع اذن قوله التابع قلنا يشترك فيه جميع التوابع فكل التوابع نقول فيها هو التابع قال المشتق المشتق او المؤول به او المؤول به مر معنا هذه المساله الان قوله المشتق المشتق أخرج سائر التوابع أخرج البدل وأخرج عطف البيان وأخرج التوكيد وأخرج كذلك عطف النسق عطف النسق هو العطف الذي يكون بالحروف وعطف البيان هو العطف الذي لا يكون بحروف سيأتي بيانه. اذا أخرج البدل فالبدل لا يكون مشتقا أو نقول لا يشترط فيه أن يكون مشتقا أما النعت فيجب أن يكون مشتقا وإلا فلا يكون نعتا أو يكون مؤولا بالمشتقي فالبدل تقول مثلا جاء في بدل تقول جاء زيد أبو عبد الله أبو عمر جاء زيد زيد فاعل أبو عمرو ماذا؟ بدل بدل من زيد أو نقول كذلك إنه عطف بيان إنه عطف بيان والبدل يشتركان في أمه كثيرة واضح؟ إذن فأبو هو بدل يجوز ونقول هو عطف بيان كذلك هل أبو كان مشتقة؟ ليست مشتقة فهي كلمة جامدة إذن فهذا ليس نعتا بما, بما أنه ليس مشتقا فهو ليس نعتن فالنعت لابد أن يكون ماذا مشتقا جاء زيد أبو عبد الله هذا في ماذا في عطف البيان وفي البدى تقول جاء زيد جاء القوم عفوا نقول جاء القوم او جاء زيد كله نقول جاء القوم أحسن جاء القوم كلهم كله هو ماذا ماذا توكيد توكيد لمن للقوم هل كله مشتقه ليست مشتقه واضحا او تقول جاء القوم القوم جاء هذا توكيد معنوي هذا توكيد لفظي جاء القوم القوم فالقوم ماذا بدا توكيد لفظي للقوم لاحظ ان هذا مرفوع وهذا مرفوع هذا مرفوع مرفوع وهكذا فتبعه في الاعراب ولكن الكل هنا ليست مشتقة والقوم هنا ليست مشتقة فهذا عطف عطف ماذا هذا توكيد لفظي هنا توكيد لفظي قال المشتق أو المؤول بالمشتق هناك كلمه مشتقة واضحة وهي التي تعمل عمل الفعل الوصف الذي يعمل عمل الفعل او المتضمن المتضمن ضميراً, عن المتضمن ضميرا يعود على المتبوع المتضمن ضميرا يعود على المتبوع هذا المشتق تقول مثلا جاء زيد هذا هذا اسم اشاره هل هو مشتق ليس مشتقا انما هو جامد ولكن ماذا؟ هو في قوة مشتق. هو ماذا؟ في قولك هذا كأنك قلت الحاضر أو الجالس هنا وهكذا جاء زيد هذا إشارة. لاحظ أن هذا فيه معنى الإشارة. ولهذا هنا فائدة في قوله تعالى إن إن هذه وان هذا صراطي مستقيما وان هذا صراطي مستقيما وان هذا صراطي مستقيما هذا الان مستقيما هذا حال حال من عمل فيه اين العامل فيه يقول اظن سبوه النحات يقول ماذا ما في هذا من معنى الاشاره ما في كلمة هذا من معنى الإشارة لأنك هذا فيه ماذا فيه معنى الفعل أشير إذن هذا هو جامد اسم جامد ولكن هو في قوة المشتق في قوة المشتق فهو مؤول بالمشتق فقولنا جاء زيد هذا فهذا ماذا نقول فيها ماذا نعربها؟ نعت نعت لزيد زيد فاعل مرفوع ورفعه الضم وضاعر هذا ماذا نعت واضح مبني على السكون في محل, رفع في محل رفع لماذا قلنا نعت قد يقول قائد هو ليس مشتقا الجواب هو في قوة المشتق كأنك قلت جاء زيد الحاضر لاحظ الحاضر مرفوع وهي ماذا مشتقه إذن فالتابع أو النعت هو تابع المشتق وقد لا يكون مشتقا في الظاهر ولكن في المعنى هو هو مشتق مثال ذلك جاء زيد هذا أو تقول جاء جاء تقول جاء رجل ذو مال جاء رجل ذو مال طارح جاء رجل ذو مال ذو هل هو اسم إشارة هل هو اسم مشتق ليس من اسم المشتق هو اسم جامد لكن فيه قوة المشتق او لا ذو بمعنى ماذا ليس ذو الطائية بمعنى بمعنى صاحب وصاحب مشتق او لا كلمة صاحب مشتقى. اذن ذو هي في قوه المشتق الذي هو معناه هو صاحب جاء رجل صاحب مال ماذا تعرف صاحب تقول نعت اذن كذلك ذو نقول انها نعت مرفوع ورفعه الواو لانه من أسماء الخمسه جاء رجل ذو مال وهو مضاف ومال مضاف اليه بمعنى أن, آه أن النعته يكون تابعا مشتقا وقد يكون كذلك آه لا يكون مشتقا في الظاهر ولكن في المعنى هو في قوه المشتق أي المؤول بالمشتق المؤول بالمشتق لماذا المشتق يعمل عمل الفعل واضح الان المشتق يعمل عمل فعل المؤول مشتق كذلك يعمل عمل الفعل اما الجامد فلا يعمل عمل فعل كذلك تقول مثلا جاءني رجل عدل عدل هذا مصدر والمصدر هو جامد المصدر جامد هو اصل المشتقات فهذا الجمود هنا ماذا هو في قوه المشتقات كأنك قلت جاءني رجل عاديل فهو في قوه المشتق. إذا فنقول عدل صفة لرض مرفوعة ورفعها الضم ظهر على آخر إذن التابع النعت يكون تابعا مشتقا يعني هو وصف يعمل عمل الفعل يتضمن ضميرا يعود على الموصوف أو يكون مؤولا بالمشتق أو يكون مؤولا بالمشتق لإله هنا واضح طيب قليل ذكرت لكم أن أنه يكون مشتق أن هذا الشرط هذا هذا التعريض تذكر فيه شروط شروط كونه نعتن الشرط الأول أنه تابع الشرط الثاني أنه مشتق أو مؤول بمشتق كونه مشتقا أخرج ماذا أخرج التوابع الأخرى قلنا منها البدل أخرج عطف البيان وأخرج عطف النسق وأخرج ها التوكيد اللفظي توكيد لفظي او معنوي اخرجهم الى لكن قد يقول قائل جاء ان زيد لاحظ الفاضل الفاضل هذه الفاضل صفه اولى وصف مشتق اولى مشتق هو من هو من الفضل ان فضل اذا هو مشتق ليس كذلك إذن التابع المشتق زيد الفاضل خلاص زيد فاعل الفاضل صفة تحقق في الشرط واضح الآن الفاضل الثانية ها. توكيد لمن توكيد لي للفاضل لماذا لا نقول صفه للفاضل أو لنحذف زيدنا جاءني الفاضل الفاضل الفاضل الأولى فاعل واضح الفاضله الثانيه هل نقول صفة أو نقول توكيد لفظي ها ماذا قال المصنف اكمل التعريف المباين المباين لاحظ المباين للفظ متبوعي المبين بمعنى ماذا المفارق المخالف للفظ متبوعه إذا عندنا تابع هذا والتابع وهذا متبوع الشرط الثالث من شروط النعت أن يختلف مع المتبوع في اللفظ هنا الفاضل من الفاء والضاد واللام والفاضل الثانية من الفاء والضاد واللام إذا لا يكون هذا نعتا لأنه لا يبين لفظ متبوعه فنقول ماذا هو توكيد؟ لفظ وليس, وليس نعتن. قوله إذن المباين للفظ متبوعه أخرج ماذا؟ أخرج التوكيد اللفظي. لأن التوكيد اللفظي يكون بماذا؟ بلفظ متبوعه التوكيد اللفظي يكون تقول جاء زيد زيد يعني هذا توكيد لفظي زيد ثاني توكيد لفظي لماذا؟ لأنه يوافق لفظ متبوعه واضح هذا إذن هذا تعريف المصنف رحمه الله الى هنا قال التابع المشتق او المؤول بالمشتقي المباين للفظ متبوعي هنا قد يقع لنا اشكال وهو في عطف الناس أغمارك. تقول جاءني ها الكريم وال ها الفاضل جاءني الرجل. الرجل الكريم والفاضل جاءني نزيد الرجل ها الرجل الكريم والفاضل الفاضل هذه الفاضل الثانى. فاضل معطوف او لا أيوة. معطوف على من؟ على الكريم إذن الواو حرف عطف ماذا نسمي بعد الواو؟ هذا نسميه عطف نسا عطف نسا قين واضح فالفاضل عطف على الكلم عطف على الكلم الفاضل مشتق أو ليس مشتقا مشتق إذا هذا عطف نسا وهو مشتق التابع المشتق أو المؤول المشتق المبين للغضي هذا هذا تي مشتق تابع ومشتق واضح ومبين للغضي متبع هنا الفاضل وهنا الكلم ليس بلغضين واحد ماذا نقول؟ نقول إن عطف النسقي لا يشترط فيه الاشتقاق يمكن أن تقول جاءني هذا وزيد جاءني هذا جامد وزيد جامد إذن لا يشترط الاشتقاق أما هنا فيشترط الاشتقاق أو التاول بالاشتقاق يعني أمره يعني ليس صعباً لكن فقط في بين شرح التعريفات فقط سيتزوع الاشكال ثم قال رحمه الله وفائدته تخصيص أو توضيح أو مدح أو ذم أو ترحم أو توكيد هذه فائدة النعت لماذا يذكر النعت في كلام العرب يذكر النعت في كلام العرب من أجل التخصيص أو التوضيح او المدح او الذم او الترحم او التوكيد التخصيص يكون في النكره اذا ذكر هذا تخصيص و تخصيص و توضيح توضيح هنا تخصيص نبدا به تخصيص توضيح ثم ترحم مدح ذم، و و انتهى و توكيد اخر توكيد نعم التخسيس يكون في الناكره ها كيفاش تخصيص نعم يقلل من إبهام النكرة أو من شيوع النكرة. تقول جاءني رجل رجل يعم كل الرجال. لكن لو قل جاءني رجل طويل تصف النكرة رجل بالطويل هل يخرج القصر أو لا يخرج؟ يخرج القصر. إذن ماذا خصصنا؟ قللنا من من شيوع النكرة. نفرض أنه يوجد عندنا ألف رجل ألف رجل. رابح 500 طويل و500 قصير حينما تقول جاءني رجل لو جاء رجل من هؤلاء من من الطول يدخل في هذا يدخل في قولك جاءني رجل يصدق عليه لو جاءك رجل من القصر يصدق عليه لكن حينما تخصص رجل هذه النكرة تخصصها بصفاتها فتصفها فتقول طويل جاءني رجل طويل ماذا قللنا الشيوع كانت تشمل النكرة. رجل كانت تشمل ألف ستشمل ماذا خمسمائة هذا مثال إذن أن وصف النكره هذه قاعدة هذه القاعدة تفيدنا كثيرا في جانب البلاغة في جانب البلاغة في في, في خاصة في جلب البلاقي في فهم القرآن أو في السنة جاءني وصف النكرة يقلل من الشيوع يقلل من الشيوع وأظن أنني قد ذكرت لكم أمثلة في باب الحال في باب الحال أظن حينما نقول مثلا مررت مررت برجل راكب راكب وراكبا هكذا راكب هذا هو الأصل لا. راكبا لا يجوز مراته برجل راكب لماذا؟ لأن الحال راكبا هنا حال لكن أين صاحبها؟ رجل نكرة أو نكرة لا يجوز أن نأتي بالحال من النكرة إلا في حالة لكن لو قلنا برجل صالح وصفنا راكب وراكبا يجوز الوجه هنا يجوز الوجه مع ترجيح الصفه يعني تجوز ان تقول مرته برجل صالحين راكبا لانه حال لان هذه النكره قد وصفت هذا الوصف لم يعرفها ولكن قل لا من من شيوعها واضح هنا النكره هي احوج الى الوصف من المعارف والمعارف هي احوج الى بيان الهيئه النكره تحتاج الى وين كان هذا نقوله في باب ابتداء اذا نقول هنا مثل ما جاءني رجل صالح صالح اذا نقول جاء فعل ماض مبني على الفتح والنون للمقايتي والياء مفعول به ضمير متصل مبني على السكون رجل فاعل مرفوع رفعه الضمه على اخره صالح صفات او نعت كما يسمى نعت مرفوع ورفعه الضمه الظاهره على اخره لو قيلت ما غرض النعت هنا ما ما هدفه ما الفائده منه تقول ماذا تقليل الشيوع تقليل شيوع النكره او تخصيص النكر توضيح توضيح يكون في المعرفه يكون في المعرفه تقول جاءني زيد ها الفاضل او الكاتب او الشاعر او الخطاط أو الطباخ او ها واضح جاءني زيد، زيد ما عرف أو نكر؟ ما عرف، هو اسم علم مرفوع رفع الضم الظاهر على أهل لأنه فاعل الفاضل صفة لزيد مرفوع رفع الضم الظاهر على أهل الآن المعرفة لا تحتاج إلى تخصيص، إنما تحتاج إلى توضيح فالصفة توضحها، توضحها، التوضيح لا يكون للمبهم إنما يكون للمعروف، فقد يلحقه شيء من الغموض، فتزير أو فتوضح أكثر، واضح؟ تفضل. هنا، هنا، أين النكهة هنا؟ هنا، هذه نكهة رجل نكهة. ليست معرفة نكره كرة تخصيص. تخصيص بصالح خصصناها بالصالح خصصنا الرجل بالصالح الرجال منهم الصالح ومنهم غير الصالح فإذا قلنا صالح فقد أزلنا عن... حينما تقول جاء رجل يدخل فيه الصالح وغير الصالح لكن حينما تقول جاء رجل صالح فقد أزلت كثيرا من الإبهام يعني كل من ليس صالحا لا يدخل في هذه الجملة وبالتالي خصصنا الرجل بالصلاح خصصناه بالصلاح فكل رجل صالح يدخل في قولك جاءني رجل صالح مفهم الآن واضح لأن التخصيص يكون للمبهم التخصيص يكون للشائع للعام رجل رجل هذا رجل رجل رجل وهكذا لكن حينما تقول رجل طويل أو قصير أو أبيض أو كذا أو كذا فتخص هذا الشيوع تعم الشيوع هذا او العموم هذا أنت تقليله هذا معنى التخصيص المعرفه تحتاج إلى توضيح وهذه أصطلحات ووضحنا أصطلحات العلماء على أن المعرفه تحتاج إلى توضيح قاف تحتاج الى توضيح فتوضيح جاءني زيد الفاضل ترحم ها مثال؟ هذا عمو مظلوم متهم ما يصلح ها اين المعرفه اين النعت فقلت لي هذا المتهم مظلوم خبر هذا مبتدا المظلوم بدل ومظلوم خبر لا يوجد عندنا نكره لا يوجد عندنا نعت لو قلت هذا الم هذا المتهم المظلوم لكن تصل هنا في المعرفة نا؟ واضح لكن ليس عندنا هنا رحمة واضح نان ليس عندنا رحمة نان. تقول مثلا اسقي اسقي واضح العبد الفقير الفقير وصفك له بالفقر يدل على ترح رحمتك به واضح أو أكس العبد الفقير لماذا لم تصفه بالطويل لو قلت أكس العبد الطويل لا يدل على أنك تريد رحمته هنا يريد أنك توضحه فقط نعم جلب معناه فقط لكن لما وصفته بشيء يدل على أنك تريد أن ترحمه فتصفه بهذا واضح الآن قولك المظلوم المظلومة واضح المظلومة يدخل في هذا وصفك له بالظلم بأنه مظلوم عفوا بانه مظلوم حيث يدخل هذا وان كان في الجمله في تركيب إشكال لانه قد لا ندري اين الخبر هل الخبر محط الفائده هو كونه مظلوما او كونه متهمة؟ واضح. ها مثالك انظر هذا المتهم المظلوم الان هذا مبتدا هل هذا هو الخبر حتى نقول هذا هو الموصوف أو نقول هذا مبتدا ثاني وهذا خبر ثاني وهذا كله خبر عنها، فعندنا إشكال في هذا الأمر واضح وبالتالي يعني يبقى في إشكال لكن هنا حينما قلت له اسقي أو أكسو أو أعطي العبد الفقير، العبد الفقير فقير تريد ترحمه لو قلت لي اسقي العبد الغني أو أعطي العبد الغني هل تريد على الرحمة؟ لا يدل على الرحمه نعم لا ليس شرطا ليس شرطا ال ال انظر الى الوصف ال ال الرحمه تظهر في الوصف ابن هشام مثل فالشرح مثل اللهم ارحم العبد المسكين اظن أه؟ ارحم هكذا قال ارحم اللهم اللهم ارحم عبداك المسكينة أنا هنا لم أمثل بهذا المثال لماذا؟ لأن حينما ترى فعل ارحم تظن أن معنى الرحمة في هذا الفعل لا ليس هذا المراد المراد أن الوصف في حد ذاته أين الوصف هنا؟ اللهم منادع ارحم فعل أمر غرضه الدعاء مبني على السكون الفعل مستتر وجوبا تقدره انت عبدك مفعول به منصوب وهو مضاف والكاف مضاف اليه ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر المسكينه صفه للعبد نعت منصوب ونصب بالفتح الظاهر على اخره ما غرض هذا الوصف لماذا جاء بهذا الوصف جاء بهذا الوصف لبيان رحمتي لهذا الرجل فانا اريد ان ارحمه فطلبت من الله ان يرحمه مفهوم الان ليس معنى الرحمة في هذا الفعل أو في الفعل اسقي أو في أعط أو كذا إنما المراد بالمعنى أنه ترحم أن هذا الوصف أو هذا النعت دل على ماذا؟ دل على الرحمة نفهم؟ لو قلت هنا اللهم أهلك العبد الظالم هل هذا يدل على الرحمة؟ لا يدل على لو قلت مثلا اللهم ارحم عبدك الظالم لا يدل على الرحمة وصفك له بالظالم لا يدل على الرحمة مع انه جاء بفعل الرحمة هنا نفهم إذن كونه رحمة ليس من هذا الفعل إنما من الوصف دائما أنظر إلى الوصف هم قالوا فائدة النعت أين النعت لماذا جاء بهذا النعت هل جاء به للتخصيص أو للتوضيح او للترحم نقول هنا جيابين أبي للترحم المدح المدح آه. والمقيمين الصلاة المدح نحن هنا إذن المدح ماذا نذكر بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم هنا غرض في المدح الثناء على الله عز وجل بذكر الصفات الباء حرف جر اسم اسم مجرور والجامد متعلقان ب بفعل تقديره ابدا واضح الله مضاف اليه الرحمن صفه لله والرحيم صفه ثانيه لله فجاء بصفه الرحمه من أجل مدح الله عز وجل وجاء الوصف الثاني من اجل مدح الله عز وجل بسم الله الغفور الكريم بسم الله العفو الشكور بسم الله وهذه هذه الأوصاف كلها مدح وثناء لله عز وجل الذم ابن هجم يمثل بالشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيم الشيطاني أو نقول الشيطان نعم من الشيطان المعاوذة من الشيطان الرجيمي الشيطان اسم مجرور بمن وجر كسر الظهر على اخره الرجيمي صفة الرجيم صفة لمن للشيطان هو لاحظ الرجيم مشتق أليس كذلك مشتق تابعني الشيطان مجرور مثله لماذا الجمال فائده بهذا الفائده هو ذم الشيطان لماذا لان الصفه تدل على الذم منين عرفنا هذا الصفه تدل على الذم تقول جاء الرجل الظالم الظالم تدل على على الذم جاء الطالب الكسول هذا يدل على الذم جاء الطالب المجتهد يدل على المدح المفروض اعطي الطالب المجتهد يدل على الترحب وهكذا التوكيد تلك عشرة كاملة تلك عشرة كاملة هنا توكيد العشرة توكيدها فإذا نفخ في السوري نفخة واحدة واحدة على قراءة الربع نفخة واحدة فواحدة صفة لنفخه ود والدي... هنا تدل على على المره تدل على انها واحده لو قال فاذا نفخ نفخه نعلم انها واحده لانه مصدر المره من نفخ ينفخ نفخه فلما زاد واحده فهو دل على توكيدها فهي واحده واضح الان والا فمعنى الوحده يفهم من قوله نفخه فقط لانها مصدر يدل على المره يعني على أنها مرة واحدة والله أعلم وأعلم نتوقف عند هذا بقية ما بعده أين؟ قال آه ويتبع من عته في القادم إن شاء الله الأسبوع القادم يعني الأسبوع القادم إن شاء الله نكمل الشدرس.